وآخر يقول هناك قال لنا أحد الكبار جمع العاضة والمبتدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حكمناه وعاتبناه وأبعدناه هم مسلمون اخواننا خالفونا في بعض الأشياء التي لا توجب تكفيرهم نريد بيان ذلك هناك أحد الرجال قال جمع العاضة والمبتدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حكمناه وعاتبناه و وفهم مسلمون و و اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا توجب تكفيرهم هذا اللي يقوله الكلام ديال المبارك ويعلم رافض شانهم خطير عباد اوثان يعبدونه وليا البيت من دون الله يشبهوا يشبهوا فلهم عقائد غير المسلمين هم رافضا لأنهم رفضوا جيدا من علي ساجد ابن عبد الحسين لما ترضى عن الصديقة والمرضي الله تعالى عنهما فالرافضة الآن هم قوم عندهم عقائد فاطرة أخبتها وأثرها وأضمها خطرا أنهم يعبدون أحلى البيت من دون الله ويستغذبهم وينذرون لهم ويربحون لهم ويسألهم قضاء الحاجات المرضى يا علي يا حسين يا فاطرة يا اياه كما يدعون باصنام الاصنام نعوذ بالله, بالله. هذا من هذا نحو في عقائدهم وعبادتهم ومنها انهم يعتقدون في ائمتهم انهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ولهم ولهما ايضا اعتقادات اخرى غير ومنها سبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبداً فيهم وهم حمل السنه والطعان ومحمل الشريعه فما ساعد النبي في تلك فضله الله العظيم نعم كذلك الشيعة من الباطنية لا الرافضه الرافضه الباطنيه ايوه هم اشد الرافه اشد الشيعة شررا واختارهم والنصيريه كذلك فمقسم الشيعة اقسام صغيرا لكن من بهم الرافضه والنصيريه والباطنيه